أ و ل ت ع و د ن ع ي م ل ت ن ا فأوحى إليهم ر ب ه م ل ن ي ل ك ا ل ظ ا ل ي ن و ل م ا ل أ ر ض من بعدهم ذ ل ك ا م ن خ ا ف م ق ا م ي و خ ا ف وعي ى و اسماء الله ن الحسنى موسوعه ن كل ك م ا ل م و ت من ك ل مكان و م الاسلاميه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 Jumping on the floor. y o oh. لفضيله ا ل د ت ك م ف أ خ ل ف ت ك م و م ا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 في ا ل ح ي ا ة الدنيا